يعني مع رفع اليدين حزو الأذنين أو المنكبين تقولها كده بتؤدت كده وبطمأنينك الله أكبر تمام بس طبعا في سرك تعلي صوتك علشان ما تشوشارش على إخوانك اللي بيصال يبقى نخلي بالنا تكبيرة الإحرام ودليلها سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعلى فكرة ما نقولش كرام الله وجهه لان دي بيقولوها الشيعة تمام وانما احنا بنتردى على سيدنا علي احنا بنحبه وبنتردى عليه مثله كمثل, أو مثله كمثل باقي الصحاب بنتردى على سيدنا علي رضي الله عنه يبقى عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال مفتاح الصلاة الطهور يبقى انت عشان تستفتح الصلاة وتدخل فيها لازم تكون متوضي وتحريمها تكبير يبقى انت خلاص دخلت كده في الصلاة تحريمها يعني خلاص استحلت الصلاة انت كده. دخلت جواك وتحليلها التسليم تخرج منها بالتسليم تمام والحديث ده حديث حسن صحيح يعني حسن صحيح يعني حسن من من رواية و صحيح من رواية حسن من طريق ومن طريق آخر هو صحيح موجود في صحيح الجامع في سنن الترمزي في سنن أبي داود في سنن ابن ماجه رحمة الله تعالى عليهم جميعا وأيضا في دليل آخر على تكبير الإحرام وهو حديث المسيء صلاة فاكرينه حديث المسيء صلاته اللي هو سيدنا أبو هريرة رواء الحديث ده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته إذا قمت إلى الصلاة فكبر والمسيء صلاته دوة ففكركم به كان النبي عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام ساند ظهره كده على حائط المسجد ودخل رجل وكبر ثم تمتم بكلمات ثم كبر وركع ثم رفع ثم كبر وسجد ثم رفع ثم كبر وسجد ثم رفع ثم خلص الصلاة ونقرها كنقر الديك بسرعة بسرعة بسرعة الله أكبر الله بسمع الله المحمد الله أكبر ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستند على حائط المسجد فقال السلام عليك يا رسول الله النبي عثمان كان يراقبه وهو صلى فقال له وعليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصل فراح راجع الرجل وعمل زي اللي عمله المرة الأولانية. كبر واستعجل في الصلاة ونقرها كنقر الديك ثم عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انتهى من صلاته والنبي ورقبه بصصه فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال السلام عليك يا رسول الله قال وعليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصل ثالث مرة رح أعمل كده فالنبي ع ويا للنبي ع ليس السلام قال السلام عليك يا رسول الله فقال وعليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصل ثلاث مرات وبعدين في الثالثة دي بقى رجل قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها أنا معرفش غير كده فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام يعلمه يصلي ازاي فأول حاجة ألهاله النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر تمام وبدأ النبي عليه الصلاة والسلام يقول له ركن ركن من أركان الصلاة وطبعا هيبان من خلال ذكرنا للأركان كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجه هذا الرجل ويشرح له كيفية الصلاة تاني حاجة بقى طبعا إذا قمت إلى الصلاة فكبر هذا حديث متفق عليه تاني حاجة بقى من أركان الصلاة بعد تكبيره الإحرام القيام في الفرد للقادر عليه. لقول الله سبحانه وتعالى وقوموا لله قانتين في سورة البقرة ودللنا من حديث النبي عليه الصلاة والسلام انه كان النبي عليه الصلاة والسلام بيصلي قائم ده فعل النبي عليه ر والسلام. وان النبي عليه الصلاة والسلام امر بالقيام سيدنا عمران ابن حسين سيدنا عمران ابن حسين كان يعاني من البواسير أعزكم الله وعفانا الله وإياكم فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله إني أعاني من البواسير فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب يعني صلي وانت قايم واقف واللي عنده البواسير ده ربنا عارفينه واياكم ما يعرفش يصلي وهو واقف وقد لا يستطيع الصلاه وهو قاعد ايضا فالنبي عليه السلام قال له صلي وانت واقف لو ما قدرتش تصلي وانت واقف صلي وانت قاعد لو ما قدرتش تصلي وانت قاعد صلي وانت على جنبك على جنبك متكئا متكئ على جنبك ولذلك هذا الركن الثاني بنقول بقى رخوانا الناس الكبار او الناس اللي عندهم اعاقة او الناس اللي عندهم عذر وبيصلوا على الكراسي خلف المسجد والكلام موجه للرجال وللنساء بنقول لهم اللي يقدر فيكم يصلي وهو واقف يقرأ الفاتحة والصورة وهو واقف يفعل ذلك لانه لو كان يقدر وما فعلش الصلاة غير صحيحة واللي ما يقدرش وعنده عذر وعنده رجليه بتوجعه ما يقدرش يقف على رجله وهو بيصلي نقول له انت معذور صلي بالكيفية التي تريحك اللي تستريح فيها صاحب العذر يصلي على حاله اي وضع يستريح فيه يصلي فيه لانه صاحب عذر أما الذي ليس عنده عذر فعليه أن يصلي قائما لأن الله أمره بذلك فقال وقوموا لله قانته يبقى اللي بيتعب في الركوع نقول له اركع وانت قاعد اللي بيتعب في السجود نقول له اسجد وانت قاعد اللي بيتعب في الوقوف نقول له صلي وانت قاعد تمام إنما اللي يقدر على ركن يجيبه والركن ده اذا جابه ما يتعبش يبقى واجب عليه انه هو يجيب الركن ده والصلاة لا تصح الا اذا جاب الركن ده يعني واحد بيتعب من الوقوف نقول له صلي وانت قاعد انما ما بيتعبش لما يجي يركع نقول له اركع زي الناس ما بترقع ما بيتعبش لما يجي يسجد نقول له اسجد ولذلك في بعض الناس ربنا يشفع عنهم ب السجود ما بيتعبهوش فبيسجد انما الوقوف بيتعبه يبقى بيعد يقرأ الفتحة وهو قاعد والسرعة وهو قاعد وممكن يكون الركوع بيتعبه لان فيه جزء من الوقوف اهو ده بيعد يبقى كل الصلاة بيجيبها وهو قاعد الا السجود بيسجد زي الناس ما بتسجد انا بشوف ناس كده يبقى خلي بالك القاعدة عندنا ان الركن اللي انت تقدر تجيبه وما بيتعبكش جيبه واللي ما تقدرش تجيبه ويقلمك جسمك يقلمك ركليك تقلمك او الجزء اللي بتعاني منه يقلمك يبقى ما تجيبوش يبقى صليه وانت قاعد تمام وهذا من يوصل اسلامنا طيب يبقى الركن الاول هو تكبيره الاحرام الركن الثاني القيام في الفردي للقادر عليه الركن الثالث قراءة الفاتحة في كل ركعة تقرأ الفتح في الركعتين الأوليين وركعتين الأخرين إذا كانت الصلاة ربعين في الركعتين الأوليين وفي الركعة الأخيرة إن كانت الصلاة ثلاثين في الركعتين إن كانت الصلاة ثنائية والدليل حديث سيدنا عبادة ابن الصامت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا صَلَاتَ لمن لم يقرأ بفاتيحة الكتاب ليه؟ لأنها ركب لا تنعقد الصلاة إلا بها إلا في وضع واحد بس إذا أنت دخلت ولقيت الإمام راكع بتكبر تكبير تحرامون طائف وتكبير تحرامون طائف التي وجدت علي الإمام وتركع معاه طب ما أنا هنا ما قرأتش فتحة عم الشيخ نقول له هذا الوضع استثناء الشرع الوضع ده استثناء النبي عليه الصلاة والسلام قال من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة ومن أدرك الركعة فقد أدرك الجماعة تمام عشان ما يجيش واحد يقول لي ألا تم أنت بتقول حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفتحة الكتاب وأنا الركعة دية إلا أنا وجدت عليها الإمام ما قرأتش في الفتحة أقول لك تنعقد الصلاة بتاعتك وتتحسب لك الركعة تمام ولو أنت عايز تأخذ بالرأي الآخر ومنهم رأي البخاري رحمه الله عليه إني أنت عليك ركعة برحتك بس الركعة دي تمشي لأن إحنا عندنا حديث النبي عليه السلام بيقول من ادرك الركوع فقد أدرك الركعة أنت كده أدركت الركعة تمام يبقى انت برحتك بقى عايز تأخذ بالقول بالحديث بتاع النبي عليه السلام اللي هو من ادرك الركوع فقد ادرك الركعة خلاص ما فيش مشكل وت وتعاقد الركعة وتحسب لو عايز تأخذ برأي البخاري بعملا بهذا الحديث ان انت ما قرأتش الفتحة في الصورة يبقى ما تنعقدش براحتك ده يمشي وده يمشي وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته بالقراءة هنرجع تاني الحديث المسيئة صلاته هنسمع كلمة المسيء صلاته دي ايام او حديث المسيئة صلاته نفتكر بقى ان هو الرجل اللي ايه اللي احنا قلنا الحديث بتاعهم من قيمة شوية كده انه كان بيصلي وبعدين لما نقر الصلاه بتاعته النقر الديك وخلصها بسرعه وراح للنبي عليه السلام وهو قاعد يقول له السلام عليك رسول الله قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فانك لم تصلي ثلاث مرات وفي الاخر اقسم للنبي عليه الصلاه ان هو ما يعرفش غير الصلاه ديه فالنبي بدا يشرح له الصلاه وازاي يصلي من جمله ما قاله له النبي صلى الله عليه وسلم وهو يشرح له الصلاه قال له النبي عليه الصلاه ثم افعل ذلك في صلاتك كلها يعني قرأ الفتحة في الركعة الأولانية يبقى كل فتحة كل ركعة هي فيها الفتحة، تمام؟ سجد في الرك ركعة في الركعة الأولانية يبقى كل ركعة هيركع فيها، ساقت في الس سجدتين في الركعة الأولانية يبقى كل ركعة كل ركعة هي فيها سجدتين معاكسة، طيب؟ يبقى احنا كده عندنا ثلاثة أركان، ركن الأول تكبير الأحرام، ركن الثاني القيام ل في في الفرد للقادر عليه. الركن الثالث قراءة الفتحة في كل ركعة الركن الرابع والخامس مع بعض الركوع والطمأنينة شوف العلماء هنا وبالذات كمان حنابلة رحمة الله تعالى عليهم جميعا جعلوا الركوع ركن والطمأنينة في الركوع ركن لاني نجد النبي عليه الصلاة والسلام كررها في حديث المصير صلاتي فلما وجدوه كررها يا ما في حديث المسيء صلاته كتير جعلوها ركن من الاركام ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين أمنوا اركعوا وسجودوا اركعوا وسجودوا شوف أمره بالركوع وبالسجود ولقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته ثم اركع حتى تطمئن راكعا يبقى هنا لا بد ان يصاحب الركوع اطمئنان لذا جعل اهل العلم الركوع ركن والاطمئنان ركن عشان كده خلوه الركن الرابع والخامس يبقى الركن الرابع والخامس الركوع والاطمئنان فيه والاطمئنان فيه يعني ايه الطمانينه فيه يعني يعني تطول شويه الركوع وأنت بتصل بخشور عقدة تطول شوي الركوع بدل ما تقول ثلاث مرات سبحان ربي الأعلى او سبحان ربي العظيم تقول خمس مرات تقولهم سبع مرات بدل ما تقول سبحان ربي العظيم بس ثلاث مرات تقول سبحان ربي العظيم ثلاث مرات سبحانك اللهم وبحمدك اللهم خف لي تقولها ثلاث مرات سبوبهم القدوس رب الملائكة والروح تقولها ثلاث مرات سبحان الزعزعة والجبروت تقولها ثلاث مرات يبقى انت كده بتطول في الركوع وتبقى فيها طمئنان مش بعض الناس يعمل الله أكبر الله ما ينفعش جماعة الخير تسمعش غرصة وصاوة بس مع الناس كده في الركوع وفي السجود ما ينفعش وتلاقيه طالع نازل طالع نازل طالع حركات من غير روح صلاة جماعة الخير اللي مفهاش طمئنينة ومفهاش خشوع هذه صلاة بلا روح ها بلا روح كجسد بلا روح حركات بتأدي حركات وهذه الصلاة لا عقد لأنها تفقد ركن من أركان الصلاة وهو ركوع ثمانين في الثمانين ثمانين في في الأركان طيب يبقى كده عندنا خمس أركان هنعيدهم تاني وفي العادة إفاد الإحرام تكبيره الإحرام والقيام في الفرض للقذر عليه وقراءة الفاتحة في كل ركعة ثلاث الركوع ده خمسة أربعة الطمأنينة فيها ده خمسة طيب نمرة 6 و 7 بقى الاعتدال يعني انك ترفع من الركوع وانت بتقول سمع الله لمن الحمد يعني ترفع من الركوع وتطمئن في الرفع ده يعني بترفع وتطمئن بس اللي مش في الرفع اللي بعد ما توقف كده الوقوف ده يسن شوية يعني اتطول الوقفة بعد الرفع من الركوع الوقفة دي اللي هي الاعتدال دي تطولها شوية مش أول واحد يطلع كده يقول سمع الله لمن حمده الله أكبر لا ما ينفعش سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وممكن تقول الدعاء الطويل بس تقول باطمئنان كده تحس كده من الاعتدال خد وقت يبقى ايه مش بسرعة, بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة ونقر كده ما ينفعش طيب يبقى الاعتدال بعد الركوع والطمأنينة فيه والدليل حديث سيدنا أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه آله وسلم لا تجزي صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود لا تجزي يعني لا يعتد بها يعني ما تنفعش بالبلد وقال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته ثم ارفع حتى تعتدل قائما يعني في ناس ما بترفع ما بتلحقش تصل طولها ما بيلحقش وهو موطي يروح راكع يروح ساجد غفع من الركوع ما رفعش ما اعتدلش ووقف ده هو بيرفع كده لسه جسمه مميل يروح ساجد يقول له ما ينفعش هذا الرافع لا يعتد به لا يجزئك ما ينفعش كأنك كأنك ما اعتدلتش يبقى الصلاة كده غير صحيحة لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلب من الركوع والسجود يبقى لازم ايه تقيم صلبك تعدل نفسك توقف كده معتدل انت بتسمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الحديث لا تجزء صلاة صحيح في صحيح ابن ماجه وعند النسائي والترمزي وابي داود وابن ماجه وحديث مصيص صلاته ده حديث متفق عليه الركن الثامن والتاسع السجود والطمأنينة فيه زي ما الركوع وطمأنينة فيه السجود والطمأنينة فيه يبقى تسجد وتطمئن وأنت ساجد يعني يعني تسن شوية وانت ساجد وانت ساجد تقول سبحان ربي الأعلى على الأقل ثلاث مرات وان كانت مره مرة واحدة بس ده, ده الفرد مرتين التانيين اللي بعد كده اتنين سنة يبقى تقول ثلاث مرات سبحان ربي الاعلى تجد بتمئنان كده سبحان ربي, سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي تقولها برضو ثلاث مرات او يزيد ما فيش مشكلة سبحان قدوس رب الملائكة والروح سبحان زي العزة والجبروت وتدعي لنفسك وتدعي للمسلمين كنت متزوج تدعي لأولادك وزوجتك تدعي لأمك ولابوك وتدعي للمسلمين بصلاح الحال والمقال يبقى دوة يقتى به فين في السجود تجد نفسك اتمؤنات إنما الناس اللي بتقتصر على التسبيح سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات ويصوصو زي العصفير كده سو, سو سو سو ويروح رافع ما ينفعش يا جماعة ده ما ينفعش هذا سجود ليس فيه اطمئنان سجود بلا روح ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين أمانوا ركعوا وسجودوا يبقى لازم تسجد أمرك الله عز وجل بالسجود ومن فعل النبي عليه الصلاة والسلام وصفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام تعلمنا الاطمئنان في السجود ولقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا وأعضاء السجود سبع أعضاء جمع النبي عليه الصلاة والسلام قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم تمام أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة وأشار صلى الله عليه وسلم بيده على أنفهم يبقى ما ينفعش الجبهة بس من غير من غير أنفك لازم الأنف تصيب من الأرض ما تصيبه الجبهة يعني تبقى أورتك ومنخيرك على الأرض ودول أشرف حاجة في الإنسان يضعوهما يضعوهم على الأرض تذللا وتعبدا لله عز وجل لذلك أشرف وضع في أوضاع الصلاة السجود لانك بتتزلل فيه لله عز وجل وتضع أنفك وجبهتك اعلى شيء فيك لله عز وجل تعبدا وتزللا تظهر ذلك لله عز وجل وانكسارك بين يدي الله عز وجل وخضوعك لله عز وجل فعشان كده بنقول يا جماعة الخير اللي يسجد لازم بجبهته وأنفه الجبهة الوحدة الوحدة ما ينفعش بعض الناس لقيها ايه حاطت جبهته ورفع منخيره رفع أنفه نقول له ما ينفعش لازم أنفك ومنخيرك أنفك وجبهتك وأنفك وبعض الناس يعني حتى لما يحط جبهته وأنفه ما يتمئنش نقول له لا اتمئن سيب جبهتك وأنفك على الأرض وادعو ادعو لنفسك واتمئن في السجون ولذلك النبي عليه السلام قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم قلنا الأنف الجبهة والأنف أشار النبي صلى الله عليه وسلم الأنفي الجبهة والأنف واليدين أدى كده ثلاثة والركبتين أدى كده خمسة وأطراف القدمين يبقى كده سبعة وسيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاته لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب جبينه يبقى لا صلاة لا تنعقد الصن لا تجزي الصن لمن لا يصيب أنفه يعني أنفه يتحط في الأرض زي ما جبهته محتوطة في الأرض جبه على الأرض الأنف كمان على الأرض يبقى كده عندنا او احنا ذكرنا كده تسع اركان ركن الاول الاحرام تكبيره الاحرام الركن الثاني قيام في الفرضي للقادر عليه ركن الثالث الفاتحة الركن الرابع والخامس الركوع والطمانينه فيه ركن السابع والسادس والسابع الاعتدال والطمانينه فيه الركن الثامن والتاسع السجود والطمانينه فيه الركن العاشر والحادي الجلوس بين السجدتين وطمئنني فيه يبقى الجلوس الركن العاشر وركن الحداشر 11 انك اللي هي الاعتدال من الايه من بعد السجدة الاولى انت تسجد السجدة الأول بعين بترفع بتتعدل كده وانت جالس كده او الاعتدال ده اسمه الجلوس بين السجدتين وطمئنني فيه تطمئن تطمئن فيه ليه بقى طمئنني بقى, بقى فيه وانت بتقول اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي, اللهم اغفر لي. أو اللهم اغفر لي وارحمني وارزقني وعافيني واجبرني أي أدعية من الأدعية الوردة في الوضع دو تقولها باطمئنان وانت مش حافظ أي حاجة ومع ده جسد تحفظ يبقى كتفي بصبح اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي وتقولهم كده على مهل كده على مهل لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجزئوا صلاة لا يقيم الرجل لا يقيم فيها الرجل صلبه في الركوع والسجود يبقى لازم في الركوع تقيم صلبك في الاعتدال وتطمئن وفي السجود تقيم صلبك في الاعتدال بين السجدتين في الجلوس بين السجدتين وتطمئن فيهم فيهم ولأمره صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته بذلك كما مر في السجود قال له النبي عليه الصلاة والسلام ثم سم اسجد حتى تطمئن سجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن سجدا ثم اسجد حتى تطمئن سجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن سجدا الركن الاثناشر التشاهد الأخير طب ليه الشيخ ما قال لناش أو أهل العلم ما قالوا ناش التشاهد الأوسط لأن تشاهد الأوسط سنة وبعض العلماء يقول أنه واجب هو بيتارجح ما بين سنة وما بين واجب والراجح أنه هو سنة إنما التشاهد الأخير ده ركن سيدنا الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال كنا نقول قبل أن يفرد علينا التشاهد السلام على الله السلام على جبريل وميكايل قبل التشاهد ما تبقى فرد عليهم ويعلمها لهم النبي عليه السلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لا تقول هكذا ولكن قولوا التحيات لله فبدأ النبي عليه السلام يعلمهم التحيات والحديث ده حديث صحيح ذكروا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في كتابه الإرواء وذكروا الإمام النسائي في سننه والدارقطني في سننه والبيهقي أيضا في سننه والشيخ بيذكر لنا فائدة بيقول لنا الشيخ أصح صيغ التشاهد ما رواه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن يعني قاعد كده وهو في وش النبي عليه الصلاة والسلام ونبي بيعلمه التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهدوا أن محمدا عبده ورسوله دي بقى التشهد دي اسمها ايه التشهد أما اللي بعديها بقى اسمه الصلاة الإبراهيمية اللي هي الصلاة على النبي وعلى نبينا إبراهيم على أبينا إبراهيم عليه السلام فدي اسمها الصلاة الإبراهيمية طيب بيأذكرين برضو فائدة أخرى قوله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه الفتح فتح الباري في شرح صحيح البخاري في الجزء الثاني صفحة 314 يقول وقد ورد في بعض طرق حديث ابن مسعود هذا ما يقتدي المغيرة بين زمانه صلى الله عليه وسلم فيقال بلفظ الخطاب يعني والنبي عايش كانوا بيتحدثوا في الناس يذكروا السلام على النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ الخطاب إنه كان بين ظهرانهم كان النبي عايش في وسطهم فكانوا يقولوا السلام عليك أيها النبي ولما مات النبي عليه الصلاة والسلام بقى الخطاب تغير فكانوا يقولون السلام على النبي ورحمة الله وبركاته فنسمع بقى الشيخ ابن حجر يقول فذكر ان في بعض طرق حديث ابن مسعود ما يختدل المغير بين زمان النبي عليه الصلاة والسلام فيقال بلفظ الخطاب السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته اما بعد ما مات النبي عليه الصلاة والسلام فكان يقال بلفظ الغيبة ها السلام على النبي ورحمه الله وبركاته اللي أقول دماشة يا جمعة بقى النشاء اللي يقول السلام عليك أيها النبي ورحمه الله وبركاته تمشي صحيح يبقى هو التشاهد صحيح واللي يقول السلام على النبي ورحمه الله وبركاته يبقى التشاهد صحيح ففي الاستئذان باب الاستئذان من صحيح البخاري من طريق أبي معمر عن أبي مسعود بعد أن ساق حديث التشاهد قال وهو بين زهرانين يعني هو في الصين فلما قبد قلنا السلام يعني على النبي السلام على النبي كذا وقع في البخاري وأخرجه أيضا أبو عوانة, أبو عوانة في صحيحه والسراج والجوزقي وأبو نعيم الأصبهاني وكذا أخرجه البيهقي من طرق متعددة إلى أبي نعيم شيخ البخاري فيه بلفظ فلما قبد قلنا السلام على النبي بلفظ يعني الغيبة أو بل لفظ الغيبة وكذلك رواه أبو بكر ابن أبي شيبة عن أبي نعيم الإمام السبكي في كتابه شرح المنهاج يقول بعد أن ذكر هذه الرواية من عند أبي عوانة وحده إن صح هذا عن الصحابة دل على أن الخطابة في السلام بعد النبي غير واجب فيقال السلام على النبي قلت القائل الحافظ يعني الحافظ بيعلق على كلام اللي احنا سمعناه قد صح بلا ريب وقد وجدت له متابعا قويا يعني حديث تبع عليه عند قال عبد الرزاق اخبرنا ابن جريج اخبرني عطاء ان الصحابه كانوا يقولون والنبي صلى الله عليه وسلم حي بين ظهرنهم يعني السلام عليك أيها النبي فلما مات قالوا السلام على النبي وهذا إسناد صحيح شيخ الألباني رحمه الله تعالى عليه يقول في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ولا بد أن يكون ذلك بتوقيف منه صلى الله عليه وسلم ويؤيده أن عائشة رضي الله تعالى عنها كذلك كانت تعلمهم التشهد في الصلاة السلام على النبي رواه الصراج في مسنده في المجلة التسعة صفحة واحد واثنين والمخلص المخلص في الفوائد المجلد حد عشر صفحة اربعة وخمسين بسندين صحيحين يبقى لو قلنا جماعة وما فيش خلاف في هذا الامر لو قلنا السلام عليك ايها النبي بصيغة الخطاب تمشي ولو قلنا السلام على النبي ولو قلنا السلام على النبي صلى الله عليه وسلم برضو تمشي لعلها طبعا هتكون عند بعض الناس معلومة جديدة يعني لانها ممكن تكون معلومة جديدة عند بعض الناس اللي سمعينها يقولوا والله احنا اول مرة نسمع كلام ده انما كلام ده موجود في كتب الفقه وتكلموا فيه اهل العلم الفقهاء في هذه المسألة والأمر ده ماشي يعني إن قلت السلام عليك أيها النبي بصيغة الخطاب الصلاة صحيحة التشاهد صحيحة ولو قلت السلام على النبي ورحمته الله وبركاته بصيغة الغيبة الصلاة صحيحة والتشاهد صحيح طيب ال الركن الثلاثتاشر جماعة الخير وهو الصلاة على النبي بعد التشاهد الأخير اللي هي الصلاة الإبرهامية لحديث فضالة ابن عبيد الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلًا يصلي لم يحمد الله ولم يمجده ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وانصرف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجل هذا يعني استعجل في الصلب فدعاه وقال له ولغيره إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه والثناء عليه وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بمشاء تمام؟ يبقى تمجيد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 الصيغ الأخرى للتشهد هناك أكثر من صيغة في التشهد ويكون لها صيغ صحيحة إن شاء الله تعالى. طيب، فشوف النبي عليه السلام قال اللي اللي هو قرأ تشهد وما صلىش على النبعل سلام وما ولم يمجد الله عز وجل قال عجل هذا ونصحه من النبي عليه السلام له الغير إني إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه والثناء عليه والي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو بعد التشهد بما شئت. أو ادعو بأي دعاء عايز تدعوه حتى ولو كان دعاء من القرآن يجوز تمام الا السجود السجود ما نقولش دعية بتاعت القرآن انما بعد التشاهد ممكن نقول دعية بتاعت, بتاعت القرآن وعن ابي مسعود قال اقبل رجل حتى جلس بين يدين النبي صلى الله عليه وسلم قعد بين ايد النبي قدام النبي علي السلام ونحن عنده وهم عزين مع النبي عليه فقال يا رسول الله عليه والسلام أما السلام عليك فقد عرفناه وفكيف نصلي عليك؟ طب إحنا عرفنا نسلم عليك إزاي؟ السلام عليك يا رسول الله، آه، ورحمة الله ورك. طب هن هنصلّي إزاي بعليك يا رسول الله؟ فكيف نصلي عليك؟ صلّ الله عليه وعلى آله وصحبه. فكيف نصلي عليك إذا نحن نصلي أو إذا نحن صلينا عليك في صلواتنا؟ صلى الله عليك. قال فصمت النبي صلى صعص... الله عليه وسلم سكت. فصمت حتى أحببنا أن الرجل لم يسأله. حتى انهم قالوا يا ريتوا ما كان سالوا سكت النبي عليه الصلاه والسلام طويلا ولدرجه الصحابه قالوا يا كان سالوا ثم قال اذا صليتوا ف... ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا انتم صليتم علي فقولوا اللهم صلي على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد اللي هو الحديث التشهد يعني الايه اللي احنا حافظين الصلاه الابراهيميه اللي احنا حافظينها اللهم صلي على محمد وعلى اله وكده يعني هتجد بقى ليها أكثر من صيغة وكلها صحيحة إن شاء الله فإذا بيدينا فإذا الشيخ بيقول أفضل صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه كعب بن عجرة قال قلنا يا رسول الله قد علمنا او عرفنا كيف السلام عليك فكيف الصلاة قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحديث ده متفق عليه رواه البخاري ورواه مسلم أما بقى الركن ال14 ولي احنا هنقف عليه الركن الأخير وهو السلام لقول النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم يبقى تتحلل من الصلاة تخرج منها يعني بالتسليم تمام والحديث صحيح قلنا الـ الـ الإمام قلنا الح الحديث لما جينا روينا روان المرة الماضية قلنا حسن صحيح يعني من طريق ظهر عند المحدثين أنه حسن ومن طريق آخر ظهر أنه صحيح تمام فنخلي بالنا التسليم التسليمة الأولى اللي هي على اليمين السلام عليكم ورحمة الله هذه التسليمة هي الفرض أما التسليمة الثانية فهي سنة ولذلك في بعض دول المغرب العربي يسلمون تسليمة واحدة عن اليمين السلام عليكم ورحمة الله فقط وأحياناً نزود وبركاته من ناحية اليمين نقول من ناحية اليمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومن ناحية الشمال السلام عليكم ورحمة الله فقط بكذا جماعة الخير نكونوا انتهينا من أركان الصلاة هنقولهم بسرعة أركان الصلاة أول ركن تكبيره الأحرام ثاني ركن القيام في الفرد للقادر عليه ثالث ركن قراءة الفاتحة في كل رق ركعة رابع ركن وخامس رك ركن الركوع والطمانين فيه سادس ركن وسابع ركن الاعتدال بعد الركوع والطمانين فيه ثامن ركن وتاسع ركن السجود والطمانين فيه الركن العاشر والحادي عشر الجلوس بين السجدتين والطمانين فيه الركن الاثناشر التشهد الاخير الركن التلاتاشر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأخير الركن اللي 14 السلام وهو التحليل من الصلاة أي الخروج منها التحلل منها يعني الخروج منها جماعة الخير لعل فيما سمعتموه الكفاية أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد والهداية جعلني الله وإياكم من الذين يسمعون القول فيتبعون أحسنه سعدت بكم واللي عنده إن شاء الله أي سؤال فنتواصل إن شاء الله على صفحة المنتدى صفحة خاصة به اللي عنده اي سؤال في شيء من الخصوصية نتواصل على الايميل ان شاء الله عز وجل ان كان عندنا اثارة من أثارة من علم اجابنا وان لم يكن عندنا قلنا الله اعلم يعني ان شاء الله عز وجل ربع ساعة ونعود ان شاء الله لسماع درس التوحيد فان شاء الله يعني ابقوا معنا ولا تفارقونا خاصة وإحنا الدرس الماضي ما أخذناش درس توحيد فعايزين إن شاء الله النهاردة يعني نحاول نحن نعوض ال الدرس الماضي جزاكم الله خيرا لحسن صغائكم